وابطنوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فانا نستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها ولا تاكلوها اسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف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 إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا